Salat-ı Tefriciye. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve meleketehu yusalluna alal-nebi. Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Allahumma salli salaten kamileten ve sellim selam'an tamman ala sayyidina Muhammedin ellezî tanhallu bihi'l-ukadu ve tanfariju bihi'l-kurab. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك نستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استضعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لإحسان الأخلاق لا يهدني لإحسانها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من التنس اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله ما خلق بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة